ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فنقول ا أ ن ت م اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل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 يا و ي ل ت ليتني لم أ ت خ ذ فلانا خليلا لقد أ ض ل ن ي عن الذكر بعد إ ذ ج ئ ن ي وكان الشيطان ل ل إ ن س ا ن خذولا وقال الرسول يا رب إ ن قومي اتخذوا هذا ا ل ق ر آ ن مهجورا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 أ ل م تر إ ل ى ربك كيف مد الظل ولو شئ ي لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إ ل ي ن ا قبضا يسيرا